الحمد لله وحده وصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من كتابه العقيدة الطحاوية لم يدخل العمل في مسمى الإيمان وسبق بيان أن العمل عند أهل السنة والجماعة بالإجماع داخل في مسمى الإيمان والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجعة الفقهاء في هذه المسألة ليس خلافا صوريا إنما هو خلاف حقيقي يعني كون المرجعة لا يدخل العمل في مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى الإيمان هذا الخلاف ليس خلافا صوريا وإنما هو خلاف حقيقي ومع أن المرجعة مرجعة الفقهاء يقولون بذلك يعني أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان إلا أنهم خصوص الأحراف منهم في أحكام مرتد من أشد الناس فيقولون من صغر كلمة مسجد فقال مسيجد أو كلمة مصحف فقال مصيحف فهو كافر مرتد عندهم مع أنهم لا يدخلنا العمل في مسمى الإيمان فخلاف الأحناف ومرجعة الفقهاء مع عهد السنة في هذه المسألة خلاف حقيقي وليس خلاف صوريا ومن أطلق القول بأن الخلاف ومنه ابن أبي العز غفر الله له في شرح للطحوية من أن الخلاف بين أهل السنة والمرجى خلاف صوري فليس بسديد هذا القول ليس بسديد وليس بصحيح فل هو قول مفطأ وكما عرفت هنا أن تعريف المرجى ومرجعة الفقهاء للإيمان مخالف لعقية أهل السنة والجماعة في تعريفهم للإيمان فأهل السنة والجماعة أجمعوا نقل ذلك البخاري وغيره من الأئمة على أن الإيمان قول وعمل على أن الإيمان قول وعمل ويعنون بالقول قول القلب وهو قول القلب وهو التصديق وقول اللسان وهو الشهادتان ويعنون بالعمل عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبه والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والغشية إلى آخره ويعنون بالعمل عمل الجوارح كالصلاة والجهاد والصدقة ونحو ذلك من أعمال الصالحة فقول السلف الإيمان قول وعمل ينقسم إلى أربعة أقسام قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح قول القلب وهو التصديق وقول اللسان وهو الشهادتان وعمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة إلى آخره وعمل الجوارح كالصلاة والصدقة والجهاد إلى آخره وهذه المسألة أجمع عليه العلماء ليس بينهم في ذلك خلاف أجمع آل السنة على هذا أجمع على هذا بل نقرأ الإجماع على كفر تارك العمل الظاهر وأن الإيمان المنجي هو الإيمان مع العمل وليس مجرد الترفض والإقرار والعلى ننقل في هذا يعني عدة إجماعات ذكرها العلماء وإن كانت نقرأ طول ذلك في في شرح الإيمان الأوسط لكن للفائدة في هذا الموطن لا بد من ذكرها أيضا حموك الله أنا سأسردها سريعا ليس إملاءا واللي يريد يكتبها يكتبها بعد ذلك بدل التسجيل إن شاء الله يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الطبعة السابعة سنة 1377 من هجرة تحقيق العلامة محمد حامد الفقه رحمه الله في الجزء الأول على صفحة 348 باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال رحمه الله تعالى وفي الآية رد على المرجأة والكرامية ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله ما عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان تصديق بالقلب وهذا هو قول القلب وعمله يعني عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره والقول باللسان يعني الشهادتان والعمل بالأركان كما سبق من صلاة وإلى آخره قال وهذا هو موطن الشاهد وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله سبحانه وتعالى أعلم وهذا قول يعني قال قبلها فلا ينفع القول والتصديق بديننا بدون العمل إلى أن قال وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا وقال العلامة محمد بن إبراهيم وحيم الله تعالى في كتابه شرح كشف الشبهات صفحة 126 الطبع الأولى سنة 1419 قال على قول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله لا خلافة قال الشيخ محمد ابن إبراهيم بل إجماع بين أهل العلم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أن التوحيد لا بد يكون بالقلب واللسان والعمل لا بد يكون بالقلب واللسان والعمل ولذلك الأحادث التي جاءت في أن لا الله تنجي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله يقولها معتقلا معناها مترفضا بها بلسانه عاملا بمقتضاها وليس فقط مجرد القول باللسان وإلا فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله وهل نفعتهم في الآخرة ها؟ لا تنفعهم في الآخرة إنما تنفعهم في الدنيا من سيف المؤمنين أما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار يقول الشيخ محمد بن عبد الرهاب لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قال محمد بن إبراهيم شيخ شيخ الشيخ الباز بل إجماع بين أهل العلم فلا بد من الثلاثة لا بد أن يكون هو المعتقد في هو المعتقد في قلبه ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه ولا بد ان يكون هو الذي تعمل به جوارح قال الشيخ ابن عثيمين فان اختل شيء من هذا قال الشارح لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفع توعيده ولو وحد بقلبه واركانه دون لسانه ما نفعه ذلك ولو وحد باركانه دون الباقي قال الشيخ ابن عثيمين لم يكن الرجل مسلما لو وحد فان اختل شيء من هذا لعل نقرأ فقط الشيخ الناب كاملا لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلم قال الشيخ محمد ابن إبراهيم هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله النقل الثالث هو لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله سئل من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال هل يكون مسلما فأجاب رحمه الله لا ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله يوحد الله بخوفه ورجائه ومحبته والصلاة ويؤمن بأن الله أوجب كذا وحرم كذا ولا يتصور ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال هذا التقدير لا أساس له لا يمكن تصور أن يقع من أحد نعم لأن الإيمان يحفزه إلى العمل الإيمان الصادق وهذا في تعليقه على فتح المجيد الشريط الثاني وأما النقل الرابع فهو عن علامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في الفتوى رقم 8741 بعنوان معنى أن العمل من الإيمان على موقع الشيخ حفظه الله بعنوان معنى أن العمل من الإيمان وعدم فهم لمذهب السلف فهم رحمهم الله يقول الشيخ وعدم فهم لمذهب السلف فهم رحمهم الله وإن اختلفوا في تكفير تارك الصلاة إلا أنهم رحمهم الله مجمعون على أن العمل لا بد منه لصحة الإيمان وأن الإيمان بدون عمل لا يصح ومن ترك العمل بالكلية فهو كافر رسول حفظه الله فضيلة الشيخ وفاهكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر وإن هذا القول قول ثاني للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع فما صحة هذا القول فأجاب سلمه الله هذا كذاب اللي يقول هذا الكلام كذاب كذب على السلف السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه يكون مؤمنا من ترك العمل نهائيا من غير عذر لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب أما اللي يترك العمل لعذر الشرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبة عن أما اللي يتمكن من العمل ويتركه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحظمات ولا يتجنب الفواهش هذا ليس مؤمن ولا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجع هذا على موقع الشيخ صالح الفوزان مع التحرز من أنه في فتوى أخرى أنكر لفظة جنس العمل أنكر لفظة جنس العمل وقال يعني أن هذه اللفظة مشتبهة لأن الجنس قد يطلق على الكل وقد يطلق على الفرض فلقلنا تارك جنس العمل كافر وأردنا بذلك أحد العمل فهذا ليس بصحيح ليس كل عمل تركه كفر ليس كل عمل تركه كفر وسؤل حفظه الله ما حكم من ترك جميعا عمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة هل هذا مسلم أم لا علما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض فأجاب هذا لا يكون مؤمن من كان يعتقل بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه عطر الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس المؤمن لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفوا آل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقال بالقلب وعمل بالجوالة لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا وقال حفظه الله تعالى في تعليقه المختصر على القصيد النونية لابن القيم في المجلد الثاني على صفحة 647 و 48 قال والمرجعة أربع طوائف الطائفة الأولى غلاء المرجعة وهمها أولاء الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة الطائفة الثانية الأشاعرة هم الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولولا لم يمتق بلسانه لا مجرد المعرفة الطائفة الثالثة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولولا لم يعتقد بقلبه الطائفة الرابعة مرجأة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل أعمال في حقيقة الإيمان وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب وأما نقل الخامس هو عن الشيخ عبدالله ابن ريال رحمه الله فسئل الشيخ ظهر في هذه الأيام الشيخ عبدالله مولماء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء سؤل ظهر في هذه الأيام كتاب في شبكة الانترنت بعنوان دلائل البرهان يقرر فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة فلا جوز الإنكار والتبديع فما قولكم فأجاب الشيخ رحمه الله هذا في الواقع هو قول المرجأ هذا قول المرجأ الذين يجعلون الأعمال مكملة وليست شرطا في صحة الإيمان يعني يقولون إذا آمن باللسان إذا آمن الإنسان بقلبه ما صلى ولا صام ولا اعتمر ولا حج وفعل المحرمات هذا مؤمن تماما وهذا ماه صحيح وهذه صوتية على الشبكة والسادس سئل الشيخ أحمد النجم رحمه الله هل تاركوا أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين آل السنة والجماعة فأجاب رحمه الله لا تاركوا الأعمال كافر وإذا قال أنه مسلم فهو كذاب لا يكون مسلما إلا بالعمل وهذا على المصدر في المصدر السابق صوتية على الشبكة أيضا وقال رحمه الله تارك جنس العمل تارك جنس العمل هذا يعتبر مرتدا زنديقا لا بد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل طبعا كل هذا لولاة الأمور وإذا ترك الصلاة بإجمع يهل العلم أنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه من أهل من العلم يقول حدا ومنهم من يقول ارتدادا وهذا في السابق أيضا وفي النقل السابع الشيخ زيد المدخل رحمه الله سئل هل مسألة تارك أعمال الجوارح مسألة الجهادية بين أهل السنة فأجاب الشيخ بقوله لا لا أهل السنة متفقون على أن أعمال, أعمال, أعمال الجوارح مسمى الإيمان الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وأمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة فقال السائل هناك يا شيخ كتاب المقرر صاحبه أن ذلك عمل الجوارع بالكلية مؤمن ناقص الإيمان وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الإنكار فقال الشيخ رحمه الله لا لا هذا ليس بالصحيح هذا الكلام خطأ أهل السنة كما قلت لك على اتفاق على قيود الإيمان الأربعة خم بالسان اعتقااً بالقلب وعمل بالجواة يزير بال الطاع ينقص بالمعصية. من قال بغير هذا فقط خالف على آل السنة إما مخالفة كلية كلية إ مخالفة كلية كل الجنية المعطلة وإما مخالفة جزية كرجات الأشاعة وبعض الفوقها. السائل هذا هذه فمسنتذ كررت لك عقيلة المرجاء الشخ على كل حال مرجات الفوقه. هم الذين يختزلون العمل من مسمى الإيمان والأشاعر كذلك وسئل رحمه الله سائل من مصر ما هو ردكم على من يزعم أن السلف اختلفه في تكفير تارك أعمال الجوارح على قولين فأجاب البحث في هذا معروف عند أهل السنة وهو أن ترك الأعمال كلها فلم يعمل شيئا من أعمال جوارح فلا حظ له في الإسلام إذ أن الإيمان وحقيقته الإيمان ما اجتمع فيه قلود أربعة النق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارع والقول بزيادة الإيمان ونقصانه فالمهم أن من يعتقد أن ذلك العمل الكلية لا يعمل شيئا من فراض الإسلام وواجباته ولا ينتهي عن محظماته أن من اعتقد بأن هذا من أهل التوحيد ومن أهل الجنة إذا مات على ذلك فهو غلطان والصحيح أن تارك الأعمال أن تارك الأعمال جملة وتفصيل لا حظ له في الإسلام ولا يتور أحد في القول بكفره الكفر المخل من الملة إذ بأي شيء يلقى الله ويدخل الجنة لأنه حتى لو قال لا إله إلا الله ما قام بشيء من معانيها ولا من مستلزماتها ومخضياتها أما بقية الأعمال يعني كونه يعمل ببعض الأعمال ويقصر في البعض بالشيء الذي يخرج لا يخرجه من دائرة الإسلام فهذا من طبيعة البشر وأهل المعاصي قول أهل السنة والجماعة فيهم أنهم تحت المشيئة من شاء الله عز وجل غفر له ذنوبه وأدخله الجنة بدون أن تمسه النار فهو ذو, فضل ذو الفضل العظيم ومن عاقبه وعاقبه بقدر جريمته ويكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد والصلاة والصوم وعموما من أهل أركان الإيمان والإحسان والمسألة مبحوثة في كتب الاعتقاد وهذا في درسي يوم الخميس شرح الزاد والحموية تاريخ أربع وعشرين أحد عشر سنة ثلاثين النقل الثامن فضيلة الشيخ عبد العزم عبد الله الراجحي حفظه الله ظهرت عندنا في الآونة الأخيرة بعض المقالات التقرر أن تالي دمس العمل مؤمن ناقص الإيمان فما تعليقكم فأجاب حفظه الله قطأ هذا الذي لا يعمل بالمرة ليس بمسلم وأن الإيمان لابد فيه من التصديق التصديق الذي في القلب لابد له من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس إلى آخر كلام الشيخ عبد العزيز وأسئل أيضا ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية وهو يقر بالشهدتين ويقر بالفرائض ولكنه لا يعمل شيئا البكة فلا ذا مسلم أم لا ألمن بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض فأجاب هذا لا يكون مؤمنا فالذي يزعم أنه مصدق بقلبه ولا يقر بلسانه ولا يعمل لا يتحقق إيمانه لأن هذا إيمان كإيمان إبليس وكإيمان فرعون لأن إبليس أيضا مصدق بقلبه قال الله تعالى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وفرعون وآل فرعون قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب لابد له من عمل يتحقق به فلابد أن يتحقق بالنطق باللسان ولابد أن يتحقق بالعمل فلابد من تصديق وانقياد وإذا انقاد قلبه بالإيمان فلابد أن تعمل الجوارح إلى آخر كلامه حفظه الله يعني هذه جملة نقول والشيخ عبدالعزيز أطال النفس في, في هذه الصوتية والآن نختم بكلام الشيخ صالح على الشيخ في شريط الإيمان يقول ثم آل السن اختلفوا على الصلاة مثل غيرها أم أن الصلاة أمرها يختلف وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاولا وكسلا آل اختلف فيها آل السنة كما هو معروف واختلافهم فيها ليس اختلافا في اشتراط العمل فمن قال, بكفر تارك فمن قال يكفر بترك الصلاة تهاولا وكسلا يقول العمل الذي يجب هنا هو الصلاة لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا يمن له والآخرون من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تاركوا الصلاة كسا وتهاولا يقولون لا بد من جنس عمل لا بد من أن يأتي بالزكاة ممتثلا بالصيام ممتثلا بالحج ممتثلا يعني واحدا منها أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا حتى يكون عنده بعض العمل إلى أن قال هل هذا في الواقع طيب لا بد من يقرأ هذا لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون مث... ثم عمل لأن حقيقة الإيمان راجع إلى هذه الثلاثة, الثلاثة النصوص القول والعمل والاعتقاد فمن قال إن حقيقة الإيمان يخرج منها العمل فإنه ترك ذلالة النصوص فإذن الفرق وبين... بينهم حقيقي وليس شكليا أو سوريا يعني مرجعة الفقهاء هل هذا في الواقع مطبق متصور أم غير متصور هنا هو الذي يشكل على بعض الناس يرى أنه لا يتصور أن يكون مؤمين يقول كلمة التوحيد ويعتقد اعتقاد الحق ولا يعمل خير قط يعني لا يأتي بطاعة امتثال لأمر الله ولا ينتهي عن محرم امتثال لأمر الله يقول أن هذا غير متصور ولما كان أنه غير متصور في الواقع عندهم جعلوه ثمرة صار الخلاف شكليا كما ظنوا لكن هذا ليس بصحيح لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع ننظر إليها من جهة دلالة النصوص فالنصوص دلت على أن العمل أحد أركان الإيمان فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا فمن خالف فيه فيكون مخالفا لخلافا أصليا وليس صوريا ولا شكليا خلافا جوهريا هل يتمثل هذا في الواقع او لا يتمثل هذه المسألة الله جل وعلاه الذي يتولى عباده فيها لأن العباد قد يفوتوا منشياء من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوه والله أعلم هذه القولات كثيرة وغيرها كثير عن بعض عن العلماء لا سيما علماء يعني علماء نجد الشيخ الباز الفوزان الغديان اللحيدان عبد العزيز الغجري كلهم على هذا القول ومع ذلك ومع ذلك يعني من اخطا من طلاب العلم او من العلماء وقال بخلاف هذا القول أو دخل يعني خلافا في هذه المسألة فإنه يعتذر له لعله لم يصله هذه الإجماعات لعله لم يصله هذه الإجماعات ويكون الإنسان عنده أدب ويفهم كيفية الخلاف لأن الحدادية يضربون على هذا الأمر ويحاول أن يقول الفتن بين أهل السنة بعضهم البعض فرق كبير بين الطعن في العلماء وطلاب العلم السلفيين إن أقطعوا في مسألة وبين طريقة الحدادية الخبيثة في الإيقاع بين أهل العلم الإنسان يكون يعني حصيفا ويكون يعني حازما في هذه المسائل لا يفتح الباب للحدادية للطعن في العلماء أو في طلاب العلم ما. طيب في أحد عنده خلاف في هذه المسألة نحن الآن ننقر إجماعات أن العمل لابد منه وأنه لا إيمان بلا عمل ومن قال بخلاف ذلك فقوله قطأ ليس بصحيح بل هو, م... بل هو منازع في الإجماع ومخالف للإجماع هل أحد منكم عنده فضل هو التصديق عنده الإيمان هو التصديق فقط, فقط. نعم وهذا كان قول الإيمان بحنيف رحمه الله قال الإيمان هو التصديق ورجع عنه إلى أن الإيمان التصديق والتلفظ نعم ها يعني خلاف في الألفاظ لا في الحقيقة والمعاني نعم نعم لا لا يكفر الذي يترك النوافل لا يكفر طبعا ولو ترك بعض الواجبات لا يكفر نعم تصديق نعم يكفر شيخ الفوزان يرى بوضوح جالي جدا أن تارك العمل الظاهر كلية يكفر كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله وأن حكاة الخلاف في هذا كذب ليس بحق نعم امم لا لا هذا يسمل حسنам الله أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجساركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ليس فيه دلالة على أن الإيمان في القلب فقط وإذا كان الإيمان في القلب فقط كيف نعرفه نحن كيف نعامله إذا مات إذا كان الإيمان في القلب فقط ولا يلزم التلفظ ولا العمل إذا مات نغسله ألا ما نغسله نصلى عليه ألا ما نصلى عليه الذي في القلب هذا لا يعلمه إلا الله يوجد ايمان في القلب وهذا قول باطل نعم يعني اا اا مثلا الصوره الصوره للمرجو التي نقل الاجماع نقل الخلاف في تارك احد اركان الاسلام الأربعة دون الشهادتين الصلاة والصوم والحج والزكاة في خلاف في ترك هذا في خلاف في ترك هذا بين علماء مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية وقع الخلاف فيها بعد عصر الصحابة رضي الله عنه وقع الخلاف فيها وقع فيها النزاع فجمهور الفقهاء مالك والشافعي في دول مقدمة في مذهب الشافعي وأبو حنيفة على أن تارك الصلاة كلية تكاسلا لا يكفر والإمام أحمد رحمه الله على أنه يكفر واختيار سماعة شيخنا الإمام عبدالعيز بن عبد الله بن باس وصالح الفوزان ومعثيمين الغديان عيدان عبدالعيز الرجحي كلهم عليكوا في تارك الصلاة تكاسلا إذا تركها بالكلية العلماء تنازعوا في تارك الصلاة إذا ترك بماذا يكفر أل بثلاث صلوات أم بترك ثلاثة أيام أم بترك صلاة واحدة تلك صلاة واحدة كما نقل المروز رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة نعم نعم على كل حال لا بد له من عمل يثبت ويصدق ما تلفظ به وما اعتقده في قلبي لا بد من عمل وبعض العلماء يرى أن هذه المسألة غير متصورة أصلا لا يمكن إذا أتى امرأته فقد أتى عملا صالحا يعني ناويا أن يعف نفسه وأن يعف برأته نعم. نعم لا يبين له كل هذا بحقبة الحج نعم يا محمود نعم بأن الإيمان ما معنى فرع جاءت بعض هذه الألفاظ عن شيخ السابق رحمه الله في الإيمان أوسط وغيره ولا يقصد بذلك أن العمل كمالي وليس أصلا في الإيمان وإلا فهو نفسه رحمه الله يقول ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه ويعيش دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجده هذا لا يكون إلا عن زندقة في القلب لا عن إيمان صحيح هذا شيخ الإسلام نفسه فإن عني بأن الإيمان أصل ما معنى الإيمان أصل والأعمال فرح هي الأعمال غد يخير فيهم سمى الإيمان إذن ما هو الأصل تمام لا أكمل كلامك الأول قل كما قلت أولا قل ما قلت أولا الإيمان أصل الفرق الإيمان اللي هو ماذا يا لاتقات فقط هو هذا, هذا الأصل والعمل لحظة, لحظة بس شوي شوي الـ الـ الـ أصل الإيمان عندهم الأتقاد والتلفظ والعمل لا يدخل فيه كيف يقولون أولا العمل من الإيمان ثم يقولون الإيمان هو الإقرار والتلفظ أليس هذا تنقضا كيف يقال الإيمان قول وعمل ولكن العمل ليس داخل في الإيمان كيف يقال هذا على حسب فهم هذا الفهم هذا ثناقم أما إذا أطلق العمل من موجبات الإيمان كما ذكر الشيخ يعني الله يعني ثمرة الإيمان فهذا لا إشكال فيه وليس معناه أن الإيمان المنجي هو ما في القلب فقط ما قصد ذلك أبدا ابن تيمي أبدا لا والله ما قصد أبدا ولا يوجد ما يدل عليه في كلامه على ذلك أبدا بل في كلامه صراحة ووضوحا تاما ما يدل على خلاف هذا كيف يقال هذا عن شيخ الإسلامي والله هذا خطأ ليس بصحيح لا نكفره طبعا لا نكفره بل, بل خالف من العلماء في هذا نعتذر له ونحترمه ونقدره وهو من أهل السنة لكنه أخطأ في هذا بل من خالف من طلاب العلم نقول أخطأ في هذا ولكن لا نبدعه ولا نفسقه لأنه يعني جاء هذا عن اجتهاد منه في فهم كلام العلماء وليس ردا للنصوص كحال أهل البدع ينتبى لهذا جدا نعم نعم نعم حتى لا يبقى من شيء ما الإشكال ها؟ نعم سيأتي إن شاء الله في كلمة الشيخ صالح أن الإيمان لابد له بالإسلام نصحح والإسلام لابد له من إيمان نصحح هل يصلح إيمان أن تكون بأركاد الإيمان الستة بدون إسلام يعني عمل ظاهر لا وهل يصلح عمل ظاهر بدون اعتقاد في الباطل لا كما سيأتي في المسألة القابلة إن شاء الله نعم نعم لا هذا قال الشيخ الثاني لا شك بكي قال والأعمال شرطه في كباله في الفتح نعم انتهى الوقت ولا بادي الوقت ها الساعة دخل الوقت ها باقي ربساة باقي الشروق الآن طيب طيب من المسائل المباحث المتعلقة بهذا أيضا مسألة زيادة الإيمان ونقصانة ويختلف في ذلك العلماء على أخوال الأول هو قول الجمهور من أهل السنة والجماعة ومن المرجاة وغيرهم أن الإيمان قول جمهور أهل, السنة أهل العلم من أهل السنة ومن المرجاة وغيرهم قول الجمهور من جميع الطواف أن الإيمان يزيد وينقص الجمهور من جميع الطوائف القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص وهذا منسوب إلى بعض آل السنة ويعني هذا كان ينسب للإيمان مالك رحمه الله ولكنه أيضا قال بالنقصان كالزيادة والقول الثالث الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا قول طائفنا المرجعة ومن غيرهم أيضا من المباحث أن الإيمان عرف بأنه اعتقاد بالجنان والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد وعبادة واحدة أما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب ولهذا قال الطائفة من السلف في تعريف الإيمان الإيمان قول وعمل وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان وقول القلب هو تصديق يعني هل أفضل تعريف الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان أفضل أن قولك الإيمان قولCocus عمل قول ما عمل عندما أقولت اعتقاد بالقلب أين عمل القلب ولكن سوف يقصر أن اعتقاد بالقلب اعتقاد مع مع العمل أما لو قلت الإيمان قول وعمل فتعني قول القلب هو تصديقه وعمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخرة وقول اللسان وهو الشهادتين وعمل القلب وعمل الجوارح تقول قول قول القلب وقول اللسان وعمل عمل القلب وعمل الجوارح اذا اعمال القلوب مشتمل على تصديق ومشتمل على امور واجب يعملها القلب هو أمور واجب أن ينتهي عنها القلب وهذه كلها في الحقيقة متصلة فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب يعني المراد هنا هل الزيادة والنقصان في العمل الزائد أم حتى في أصل الإيمان هو التصديق حتى في أصل الإيمان هو التصديق يزيد وينقص فتصديق أبي بكر رضي الله عنه ليس كتصديق أحد الناس وتصديق الإنسان نفسه قد يزيد وينقص في وقت دون وقت قد يرتفع الإيمان في القلب والتصديق حتى أنه ينفق كل ما في سبيل الله وقد يدعو في الإيمان فيبخل عن درها من واحد ينفقه في سبيل الله وهكذا هذا يزيد وينقص أيضا أصل الإيمان وكمانه قول السلف الإيمان يزيد وينقص لا يعنون بذلك الكمال فقط وإنما يعنون الأصل والكمال الأصل والكمال أما عند المرجع فالتصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولذلك سيأتي قبل الطحاوي وهو ليس بسديد والناس في أصله سواء والناس مرة معنا سيأتي والناس في أصله سواء قد انتقده على ذلك الشفنباز وغيره من نه العلم قول الطحاة رحمه الله والناس في أصله سواء يعني كلهم واحد متساوون في أصل الإيمان تصديقهم واحد لا ليس تصديق الملائكة كتصديق سائل الخط الملائكة والمرسلون تصديقهم ليس كسائل الخط وليس تصديق الفاجر العربين كتصديق الصالح الطائح يختلف نعم طيب العلا نقف إن شاء الله يسيرتم على اهله في اصله سواء نقف عند هذا الحد وفقنا الله واياكم من يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول شيخا كريم جزاكم الله كيف تمسح المرأة على رأسها إذا كان شعرها مجدودا أو ممدودا تمسح على رأسها على رأسها تبدأ بمقدم رأسها القفة وتعود ولا تمسح القفع والعنق ما دلي يعني إذا كان شعرها مجدودا أو ممدودا ما المقصود مجدودا أو ممدودا تمسح عليه تمسح علي ما استطاع كل الراس الذي كل الشعر الذي فوق الراس ملفوف أو كان ممدود تمسح على على راسها اما الزائد عن الراس لا يلزم ان تمسح عليه لا لا يلزم كان تمسح على مكان على الراس على مكان على الراس مثلا العداله والضبط الضبط هل بكثرة المخالفة له مدة معينة أم هذا الذي يقول, يقول به العلماء فلان عدل أو فلان ضابط من خلاف يعني سبر حاله في الرواية يسبرون حاله وينظرون في أحواله في ضبطه للأنفاض وكونه ثقة أو كونه يهم العلماء هم الذين يتكذبون في هذا هذا المؤذن يقول براءة الأذان نعم المؤذن يقول لا الأذان لأنه داخل في عموم قول عليه السلام إذا سمعت من مؤذن يؤذن فقولوا فقولوا مثل ما يقول فيقول الذكر بعد الأذان يقول الذكر بعد الأذان لأنه قد قال الأذان هو فهو كالمردد يقول الشيخان دخلت مرة متأخما في إحدى الصلوات وعندما دخلت فإذا بعض الاخبار ينظرون إلي فهم في الصلاة ولا ينظرون إلى مكان سجده هذا مخالف للسنة نظر محل السجود من السنة. من السنة وإذا نظر الإنسان في غير محل السجود فإن الله لا ينظر إليه إن الله ينظر العبد ما دام نظره موضح سجوده الله ينظر إليه ما دام نظره موضح سجوده فإذا نظر إلى غير موضع سجوده صرف الله نظره عنه سبحانه وتعالى فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من العبد والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة طأطأ رأسه يعني جعل بصره موضع سجوده إلا في التشاهد فبصره لا يجاوز محل اشارته كل الصلاة النظر في محل السجود في مكان السجود إلا في التشاهد النظر لا يجاوز محل الإشارة ما هو العمل بالحديث لا يؤمن حتى يحب الأخيين يحب النفس العمل أن به إنسان يحب للمسلم ما يحب لنفسه وفي زيادة من الخير يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير ليس والإنسان لا يحب نفسه إلا الخير لا شك يكون قلبه سليما ونظيفا تجاء إخوان المسلمين لا تتابر ولا يقعهم في الشر ولا يأذب الله وإن ما يحب له من الخير ما يحبه لنفسه يقول أحسن ربك رشيكنا ما هو تعريف الخروج شرعا الخروج جاء في حديث عبل بن الصامت رضي الله عنه وأن ننازع الأمر أهله فالخروج على ولاة الأمور معناه نزع اليد من الطاعة ويكون بالقلب واللسان والجوارح بالقلب أن يعتقد أن هذا الوالي ولايته غير شرعية أعتقد أن هذا الحاكم ولياته غير شرعية كما يقول حزب النور ياسب مرهاني وجماعته في هذه الأيام قلوا نحن نكفر السيسي هو مسلم وإن كان ظالما ونسمع ونطيع له بالمعروف ولكن ليس في أعناقنا له بيعة هذا من الخروج على ولي الأمر لا بد أن تعتقد إسلام إن كان مسلما ولا بد أن تعتقد أن في عنفك له بيعة ولا بد أن تعتقد أنه يجب عليك السمع والطاعة له بالمعروف هذه كلها من معاني, من معاني عدم الخروج على ولي الأمر وذكر العلماء حكم أن بالقلب والتلفظ تلفظ بذكر مثالب الحكام في المجالس العامة أو الخاصة فقلت الحاكم الفلاني أو الوزير الفلاني يفعل كذا هذا من الخروج على ولي الأمر لا يجوز او عملت قمت بالسيف يعني تنازع الحاكم او قمت في المظاهرات تنازع الحاكم عقوقة كل هذا من على ولي الأمر يقول احصركم يا شيخاني يسأل في فرنسا هناك سلفيون يجتمعون في مجموعة تسمى الفوائد والواتس اوب وتجد فيها آيات من القران واحاديث واقوال ولما اذ ذلك يعتبر مجلس مبارك الله فيكم مجلساً ما معنى مجلس بمعنى يعني مجلس علم يعني من صاحب السؤال نعم مجلس علم يعني يجتمعون ويجتمعون وماذا بعد اجتماعهم يعني يجعلون مجموعة تقصد ثم فوائد من اين على كل حال ونسبت لي أنا مقاطع لهذه الأشياء كلها وأرى أن تعليم الناس يكون في المساجد والجلوس بين أيدي العلماء لأنه في هذه الأشياء قد يرسل الإنسان معلومة خطأ يظن أنها حق وهي خطأ إلا اللهم إن كان يعني ينقل كلام العلماء ويرسله للشخص في فائدة أرجو إن شاء الله لا بأس وهذا من, من باب الدعوة إلى الله أما العلم يكون بالجلوس وثني الركب عند العلماء لنخشى يأتي يوم الناس يزهدون في مجالس العلم ويعتمدون ويكون شيوخهم هو هذه الآلة الحديثة او هذه الطريقة الحديثة في التعليم ويعني الآن هناك جامعة وعرضت عليها وعرضت على الشيخ رسلان وكلانا رفضها جامعة يعني أشخاص مجهولون لا يعرفون وطلبوا يعني يأخذ المواد العلمية وينشروها بين الناس ويكون هذه طريقة للتدريس لا التدريس تجلس تجلس في التعادل تستفيد من هذا أما أنك تقول نعمل جامعة عن طريق الشبكة جامعة ويدخل الجامعة كل من هب ودب ولا تدري من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ثم يأخذ شهادة من الجامعة وهو مجهول لا تعرفه أصلا لا تعرف عنه شيئا أصلا هذا من هذا الخطيش شهادة من الجامعة؟ لا تعرف عنه شيئا ثم تعطيه شهادة يأخذها يستغلى في نشر البدع والضلالات لا شك أن قرأت القرآن من المصحف فيها أجر وقرأت القرآن عن ظهر قلب فيها أجر والإنسان يأخذ مات يسعين كان حافظا متقنا يقرأ عن ظهر قلب يراجع إذا أشكر عليه شيء مصحفه في جيبي ويراجع أما كان لا يحفظ القرآن فيقرأ من المصحف والحمد لله يقرأ من المصحف والحمد لله هو في كل الخير وفقنا الله أيكم ويحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم